يا يحِييا قُذِ الكتاب بِقووَ يا يحيا قذ الكتاب بقوى وَآتَنهُ الحكم صَبّ وَآتَينا شكَّ صرّ وَحنَانَ مَِّد وَذَك وَوحناانَ وكان ثقيا وكان ثقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عاصيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عاصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وسلام واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من أهلها مكانا شوقيا واذكر في الكتاب مريم اذ من اهلها مكانا فاتقدت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا فاتقدت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قالت إني أعوذ بالرحمن منك رب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 لي بشرو ولن اذى غيا قال كذلك قال ربك هو لن يهين قال كذلك قال ربك هو لن يهني ولنجعل له للناس ورحمه منا ولنجعل كان امرا مقضيا فكان امرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجا إلى جزع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فأجاء المقاض إلى جزع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادى من تحتها أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فنادى من تحتها أن تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهو فهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا